114. لقلون الطعام وما كانوا خالدين 115. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا عليكم كتاب فيه ذكركم أ فلا